بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا جعلناهم ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون و إ ن ه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا أ ن كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي إ ل ا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ورضى مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 و الذي خلق ا ل أ ز و ا ج كلها وجعل لكم من الفلك و ا ل أ ن ع ا م ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إ ذ ا استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى لهم ق ر ن ي ن و إ ن ا إ ل ى ربنا ل م ن ق ر ب و ن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 اومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 باقية في عقبه في ع ه ل ل م ي ر ج ع و ن بل م ت ع ت ه ؤ ل ا ء و ل ن ا ء ه جاءهم م حتى ا ل ح ق و ر س و ل مبين و م الاسلاميه هذا سحر وإنا به وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم أ ه م يقسمون ر ح م ة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير من م يجمعون. ولولا أ ن يكون الناس أ م ة واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من ف ض ت م ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ف إ ن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 حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أ ن ك م في العذاب مشتركون أ ف أ ن ت تسمع الصم أ و تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين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 موسوعه م آية النابلسي وأخذناهم للعلوم الاسلاميه اسماء ا عهد الله الحسنى فلما كشفنا عنهم العذاب إ ذ ا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تكري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين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 فلما اسفونا انتقمنا منهم ف أ غ ر ق ن ا ه م اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا ل ل آ خ ر ي ن ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أ الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إ ل ا جدلا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 وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم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 هل يعظون إ ل ا ا ل س ا ع ة ان ت أ ت ي ه م بحته وهم لا يشعرون ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو ن إ ل ا المتقين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 وقد ج ئ ن ا ك ه ا ل ح ق ولكن أ ك ث ر ك م للحق ك ا ر ع و ي ه غير ر ب ح ي م ذات مضمون أم يحسبون ا ج ت م ا ونجواهم بلى و ر س و ن قل ع ه ا ن ل ل ر ح م ن ولد ف أ ن ا أول ل ا ا ع ب د ي ن سبحان السماوات والأرض رب ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر رب ض ل ع عما ي ص ف و ن ف ر ه م ي خ و و ض ا و ي ل ا حتى ي ل ا ق و و ا ي م ه ا ل ذ ي ي ع ه ه و الذي ا ل في س م ا ء إله و ف ي الأرض إ ل ه وهو ا ل ح ك ي م ا ل ل ع ي م و ت ب ا ا ر ك ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا وعنده ع ل م ا ل س ا ع ة و إ ل ي ه ت ر ل ع و ن ى بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل أ م ر حكيم أ م ر ا من عندنا انا كنا مرسلين ر ح م ة من ربك إ ن ه هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م رب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا إن ك س م موقنين ل الله إ ه إ ا و ويميت ربكم ورب يرحي ربكم ب آ ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن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 أ ن أ د ع و ا الي عباد الله إ ن ي لكم رسول أ م ي ن و أ ن لا ت ع ن و ا ع ل ى الله إ ن ي آ ت ي ك م بسلطان مبين و إ ن ي عذت بربي وربكم ان ترجموا و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أ ن هؤلاء قوم م ت ر م و ن ف أ س ر بعبادي ليلا إ ن ك م متبعون واترك البحر رهوا إ ن ه م جند م ب ر ق و ن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم و ن ع م ة ك ا ن و ا ف ي ه ا فاكهين ك ذ ل ك و و أ ر ث ن ا ا قوما آخرين فما آخرين ب ك ت ع ل ي ه م ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض و م ا كانوا منظرين و ل ق د ن ن ج ي ا بني إ س ر ا ئ ي ل من ا ل ل ع ذ ا ا ب م ي ن من فرعون إن إنه ك ا ن ل لي ا منا ل م س ل م ي ن و ل ق د ا خ ت ر ن ا ه م ع ا نعلمين والا تنام ه من ا ل آ ي ا ت ما في هبلهم مبين إن هؤلاء أَمْ قَوْمُ ُ ت ب ش ر و ه ا ل َََّ ذ ِ مِنْ ي ن ْ ق ب ل ه ِ م ْ أ َ ه ْ ل َ ك ْ ن َ ا ه ُ م إِنَّهُمْ َْ ك ا ن ُ و ا م م ُْ ر ِ ي ن خَلَقَنَا َ وَمَا السَّمَاوَاتِ َ و ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ وَمَا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م َ ا لَاعِبِينَ م َََََ ا ا خ ل ق ن ه ُ م َ إِلَّا بِالْحَقِّ ا و ََ ل ك ِ ن َََّ أ ك ْ ث ر َ ه ُ م ْ ل َ ا ي َ ع ْ ل َ م ُ و ن َ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى سيئه ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الذقوب ط ع ا م ا ل أ ث ي م كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه ف ا ع ت ل و ا إ ل ى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه من عذاب الحميم شركه الهدى ع ز ز ي الكريم شركه م دعويه م غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 فَطْلًا مِنْ ر َ ب ِّ ك َ ذَلِكَ ه ُ و َ الهدى ْ ف ش ر ك ل دعويه َ غير ََّ ن َ ر ب ِ ن َّ ه ُ م ْ ذات َ م ض ُ و ن َ اجتماعي